لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلّم تسليما كثيرا أما بعد فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله في السر والعلانية فهي الموصلة إلى علام الغيوب المنجية من الكروب المزكية للأرواح والقلوب إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفّر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم أمّة الإسلام إن هذا الدين العظيم مبني على ركنين وأصلين جليلين لا يقبل الله من عبد صرفا ولا عدلا حتى يأتي بهما معرفة الله وتوحيده وعبادته ومعرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومحبته وطاعته واتباعه، وهما مقتضى الشهادتين وحقيقة الإسلام وجوهره وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا. من يطيع الرسول فقد أطاع الله. إن معرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومحبته وطاعته أمر متحتم لا محيد عنه لكل مسلم ومسلمة وفرض واجب وشريعة غرّة ومنهج أبلج والضّ يسعد بها العبد سعادة لا شقاء معها أبداً ويبارك الله له بها في عمره وحياته ويزكي روحه وعقله فينعم بالحياة الطيبة التي هي أثر من آثار محبته صلى الله عليه وآله وسلم وطاعته، ولقد وبخ الله تعالى الذين لم يعرفوا رسولهم وقرعهم بقوله: أم لم يعرفوا رسولهم؟ فهم له منكرون. عباد الله، إنه ليس هناك أحد من البشر. يستحق أن يحب ويعظم ويطاع من كل وجه إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك النبي الكريم الذي صنعه الله على عينه فاختاره وصفاه واجتباه وانتقاه وكمله ربه بكل الكمالات البشرية والفضائل الخلقية والخلقية ورقاه في مدارج العزة والكمال والشرف حتى بلغ مستوى لم يبلغه أحد من صفوة الخلق لا نبي مرسل ولا ملك مقرب وسد جميع الأبواب الموصلة إليه إلا باب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومنع الخلق كلهم من التعبد دلهم. إلا بما شرع محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهو أعظم الخلق حرمة عند الله وأتقاه وأخشاه وأعلمهم بالله. ما طرقت العالم شخصية كشخصية محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولا عرفت الإنسانية معلما ولا قائدا ولا قدوة. أكمل ولا أعلى مقامًا من هذا النبي المختار سيد وَلَدِ آدم صلى الله عليه وآله وسلم يا أمة محمد يا أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم مهما تحدث المتحدثون ووصف الواصفون وألف المؤلفون ونظم الشعراء المجيدون، فلن يبلغوا جلالة وصف القرآن العظيم، وبلاغته وبيانه في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم فليس هناك أحد أعلم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ربه وخالقه كما أنه ليس هناك أحد أعلم بالله تعالى وأعرف به من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لقد تحدث القرآن المجيد بحلاوته وطلاوته عن هذا النبي الكريم حديثا عجبا مشرقا باهرا متدفقا يعرض فيه بأساليب مونقة مغدقة جوانب العظمة والكمالات النبوية حيث نشأ عليه الصلاة والسلام يتيما فآواه ربه ورباه ووجد له ضالا ما يدري ما الكتاب ولا الإيمان فهداه مولاه واجتباه ووجد عائلا وكان عائلا فقيرا فأغناه ورعاه حتى بتعثه على حين فترة من الرسل رجلا كريما في قومه وهو صاحبهم الذي يعرفونه كما يعرفون أبناءهم فكان أول ما أنزل عليه صدر سورة إقرأ ثم صدر سورة المدثر وفيهما بيان مركّز لمعالم الإسلام وأسس الدعوة فصارت بعثته صلى الله عليه وآله وسلم أعظم منة إلهية ورحمة ربانية طوّقت عنق كل مسلم لقدمنا الله على المؤمنين إذبعث فيهم رسول من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أيها المسلمون لقد عظم الله تعالى شأن هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في القرآن وأثنى عليه ثناء عاطرا في عبادته وأخلاقه وسيرته وجهاده ولم يكن يناديه إلا بيا بي أيها الرسول يا أيها النبي إجلال الله وإعظامه كيف لا كيف لا وهو النبي الأمي الذي ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه جبريل شديد القوى وكيف لا يعظمه ربه وهو خاتم الأنبياء والشهيد الشهيد والصادق المصدق الذي جاء بالصدق وصدق المرسلين المرسل للثقلين الإنس والجن كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراج منيرام نبي أمي نبي أمي لا يخط بيمينه ولا يقرأ وجاء بأعظم الشرائع وبعث بالحنفية السمحه وعلمه ربه ما لم يكن يعلم وزينه وجمله بالأخلاق الحسنة العظيمة من التواضع وخفض الجناح للمؤمنين والصبر والسماحه واللين والرحمة والعفو والصفح فاحبته القلوب والارواح ولو كان فضلا غليظ القلب لم فض الناس من حوله ملئ قلبه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم ملئ قلبه الشريف حبا لامته عزيز عليه ما اعنتها وشق عليها بالمؤمنين رؤوف الرحيم وكان أشد ما يكون حرصاً وتلهفاً على هداية أمتِ حتى كاد أن يتلف نفسه فيبخعها، فعزاه ربُّه وصبره وسلم بأنه رسول، وإنما عليه البلاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ولا يحزنك قولهم ولا يضق صدرك بما يقولون. صلى الله عليه وآله وسلم. نبي كريم نبي كريم قام لله فانذر بقوة وثبات وبلغ رسالات ربه وما فتر ولا توان وما أخذَ على تبليغ رسالات ربه اجرا ولا عرضا من الدنيا ولم يكن من المتكلفين المتنطعين بل جاء بالسماحه واليسر والوسطيه والاعتدال ولم يكن بدعا من الرسل ولم يأتي بشيء من تلقاء نفسه بل مبلغ أمين صلى الله عليه وآله وسلم عصمه ربه وكله بعين من أن يضله الناس أو يضرو أو يزلقوه بأبصارهم أو يفتنوه عن بعض ما أنزل عليه أو يفتنوه عن بعض ما أنزل إليه ليفترى على ربه وإذا لتخذوك خليلا ولولا أن ثبتنا لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا أمة الإسلام هذا النبي الكريم الأمي صلى الله عليه وآله وسلم يأمر الناس بالمعروف وينهان المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم نجاه الله من مكر الماكرين وكيدهم ونصره إذ أخرجه الذين كفروا من قريته التي أحب وأيده بجنود لم تروها وأنزل عليه سكينته وثبت وأثنى على شجاعته ورباطة جأشه إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعون في أخراكم أمره ربه بالعدل فحكم فحكم وما جار وما كان للخائنين خصماً بشّرت به الرسل وأخذ عليهم الميثاق إذا جاءكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن تؤمنوا به وتصروه وهو مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل من أبغضه وكره سنته فهو الأبتر المقطوع ومن آذاه فعليه اللعنة والعذاب الأليم شرف الله أهل بيته، شرف الله أهل بيته، وأبعد عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً، وأعلى قدر نسائه، وفضلهن على نساء العالمين، يا نساء النبي، لستنك أحداً من النساء، عظم شأن صحابته الكرام، وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ورضي عنهم وتاب عليهم. عباد الله، ويتحدث القرآن بأساليب مشرقة متألقة عن جهاده صلى الله عليه وآله وسلم ومقازيه، ويعالج أسباب النصر والهزيمة بطريقة فذة مدهشة، ويصرح بذكر معركة بدر والأحزاب وحنين، ويشير إلى أحد. وصلح الحديبية وفتح مكة وغزوة تبوك ويلمح إلى بعض الأحداث المهمة في سيرته كحادثة الفيل والهجرة المباركة وإبطال التبني وحادثة الإفك الشهيرة وتشريع الاستئذان والحجاب وحادثة الإسراء والمعراج، والإشارة إلى قرب أجله في سورة النصر وغير ذلك من الأحداث والقضايا. التي أفاض فيها القرآن بإعجاز وبيان لا مثيل له. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه وبعد، أيها المسلمون، لقد أكد القرآن في مواطن كثيرة على أنه لا يصح إيمان الناس حتى يؤمنوا بهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويصدِّقوه ويطيعوه، ويوقروه ويحبوه وذلك فرض واجب على كل مسلم ومسلمة وأمر سبحانه وتعالى الأمة باستعمال الأدب العظيم مع هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم فنهاها عن رفع الصوت فوق صوته والجهر له بالقول خشية أن تحبط أعمالهم وهم لا يشعرون وأمرها ألا تنادي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم باسمه فقط كما يدعو بعضهم بعضا وحثها على أن تصلي وتسلم عليه في كل وقت وحين حبا له وإعترافا بفضله وبركته على الأمة يا أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم إن أعظم الحب والأدب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم طاعته والتبعه والتمسك بسنته ظاهرا وباطنا وتقديم أمره على كل أحد والتحكم إلى سنته وذلك من أعظم دلائل الإيمان وذلك من أعظم دلائل محبته والإيمان به. ومن أجل أسباب النصر والتمكين في الأرض وأتلا في القلوب واجتماعها وتوحدها ونقيض ذلك نقيض ذلك الاعتراض على سنته بالبدع المحدثة والأراء والأهواء ومخالفة أمره صلى الله عليه وآله وسلم والتشكيك في سنته وجعلها قابلة للأخذ والرد. وعدم التسليم لها تهوينا واستخفافا، وذلك من أوضح علامات أهل النفاق الذين سقطت من قلوبهم هيبة مقام النبوة وزلت أقدامهم في الفتنة والاهواء، وهو أيضا أعني مخالفة الرسول صلى الله عليه وعليه وسلم من أعظم أسباب الفتنة بين المسلمين وتنازعهم. وتفرُقِهم وتسلُّطِ الأعداءِ عليهم وذهاب ريحهم وفشلهم وذلتهم وإن الأمة وإن الأمة مهما ابتغت العزة والنصر والشرف فلن تجد ذلك إلا في لزوم غرزه صلى الله عليه وآله وسلم واقتفاء أثره والسير على منهاجه أيها المسلمون إن هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم يجب أن يكون قدوة العليا في كل شيء وحديث مجالسنا ومنتدياتنا وسمير محافلنا وندواتنا ومرتكز خطابنا الدعوي ومناهجنا وتربيتنا إنه صلى الله عليه وآله وسلم القدوة الخالدة. إنه القدوة الخالدة والأسوة التالدة للحاكم والقائد والعالم والمصلح والمربّي والناصح والزوج والأب. إننا إننا في هذا الزمان المليء بالفتن والشبهات وأفكار التطرف والإرهاب واتخاذ الناس رؤوسا جهالا. وأغيلمة سفهاء الأحلام يفسدون ولا يصلحون ويهدمون ولا يبنون لا أشد ما تكون حاجتنا إلى تخاذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدوة وأسوة ومنهاج حياة وإلى تعظيم مقام النبوة وإلى تعظيم مقام النبوة والحذر الشديد. من رد سنته أو الاعتراض عليها، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إن الأمة اليوم وهي تتعرض لمكائد الأعداء وظلم المعتدين المحتلين في المسجد الأقصى في المسجد الأقصى وفي غيره من بلاد المسلمين لا ما تكون. إلى الرجوع إلى سنته صلى الله عليه وآله وسلم وسيرته المباركة لمعرفة المنهج الحق لمعرفة المنهج الحق في التعامل مع الأعداء ومواجهتهم ورفع الظلم والاعتداء ورد كيد الكائدين والحاقدين أيها المسلمون هذه بعض شذرات مضيئة ونفائس متلئئة من حديث القرآن الباهر عن هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وما تريك أثر مما ذكر فهلم يا عباد الله يا مسلمون هلم وأقل على القرآن مأدبة الله في الأرض وانظروا انظروا كيف تحدث القرآن عن هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم معاشر المسلمين ومع إطلاة كل سنة هجرية تبرز لنا حادثتان عظيمتان غيرتا مجرى التاريخ نجاة موسى عليه الصلاة والسلام وخروجه من مصر ونجاة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وخروجه من مكة. مع أن زمن حدوثهما مختلف، حيث كانت نجاة موسى عليه الصلاة والسلام في العاشر من شهر محرم، ونجاة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في أوائل ربيع الأول، إلا أن اعتماد الخليفة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه للتاريخ الهجري من بداية محرم جعل هاتين الحادثتين تلتقيان. فتذكّراني مع بداية كل عام هجري، وأصبحت وأصبحت من أهم الأحداث لما فيهما من التشابه والعبر والحكم والآيات الباهرات، ولا ريب يا عباد الله، ولا ريب في ذلك، فكتاب موسى عليه الصلاة والسلام وكتاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم هما أفضل الكتب المنزلة. وكثيراً ما يقرن الله بينهما في كتابه قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدا منهما اتبعه إن كنتم صادقين ولذلك كان صيام يوم عاشوراء سنة نبوية مباركة تؤكد عظيم الصله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 وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم في مسنّد الإمام أحمد أنه قال أتاني آت من ربي فبشّرني أن من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة ورفع له بها عشر درجات وحط عنه عشر خطيئات وكتّب له عشر حسنات فاللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبك وسيّدنا ونبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وعلى صحابته الكرام الأبرار وخص منهم أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذا النورين وعليا أبا الحسنين وبقية الصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين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 وفي بورما وفي اليمن وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم منصر إخوان المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان اللهم منصرهم في اليمن اللهم منصر المجاهدين المرابطين على الحدود في اليمن. اللهم منصر إخوان المجاهدين المرابطين على الحدود اللهم تقبل شهداءهم اللهم تقبل شهداءهم اللهم منصرهم نصرا مبينا مؤزرا بقوتك يا قوي يا عزيز اللهم أصلح أئمة ولاة أمورنا اللهم أصلح أئمة ناولات أمورنا اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه اللهم وفقه وأعنه وسدده وأيده يا رب العالمين اللهم وفقه ونائبيه لما فيه صلاح البلاد والعباد واجعلهم مفاتيح الخير مغاليق للشر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وارزقنا واجبرنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه